الصلاه جامع الصلاه جامع الصلاه اذابك الله الله اكبر الله Elhamdulillahi Rabbil Alameen Elhamdulillahi Rabbil Alameen El-Rahman El-Rahim Màliki Yom الدín Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'iim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين